فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فلة من الأولين وقليل من الآخرين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 ما يتخيرون ولحم طير مما وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون.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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن شأنهم إن شاء فجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة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 وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَإِنَّا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم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 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأيَتُم مَا تَحْرُثُونَ أَأَن تُمْتَزَرَعُنَّهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُنَّ لَوْ نَشَأ لَجَعَلَهُ حُقَّاً فَوَلْتُمْ تَفْكَهُونَ نا لمرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أزلتموه من المزني أم نحن المزيلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلو تشكرون أفرأيتم النار التي تروون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 إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كيم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ولكن لا تبصرون فلو إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان, فروح وريحان وجنة نعيم وَأَمَّا إن كان من أَصْحَابِ اليمين فسلام لك من أَصْحَابِ اليمين وَأَمَّا إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وَتَصْلِيَةُ جحيم إن هذا لهو حق اليقين